ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ان فياخذكم عذاب قريب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 وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ليارهم جاثمين كأن لم يظنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما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 ومرأته ضائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومو وراء إسحاق يعقوب